اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حقا الا أعليته ولا باطلا الا ازهقت ولا مسافرا الا بالسلامه رددته ولا ضالا الا هديته ولا ضالن هديت ولا ضالاً الا هديته ولا, هديت ولا عقيما من المسلمين الا ذريه صالحه وهبته ولا مريضا من المسلمين الا شفيته ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مستضعفا من المسلمين إلا حفظته ولا مستضعفا من المسلمين الا حفظته ولا مستضعفا من المسلمين الا حفظته يا رب العالمين ولا ميتا من المسلمين الا رحمته ولا ميتا من المسلمين الا رحمته ولا ميتا من المسلمين الا رحمته اللهم امنا في اوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم قرب إليه البطانة الصالحة